بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <السفر> إنا أرسلنا نُوحًا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم <تصفيق>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 خاسرا ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودنا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين الا ضلالا مما خطي